ما ننطق سينازم الكفر علنا حربا سجدت لهوا يشرب في كل وادي وللضلال دعاء تشدو روح الفساد والناس صاروا سكارى في مدن وبلاات تايناس مرجج تايناس جديدة الأهوات, جيدة الأهوات, جيدة الأهوات جيدة عزم أين عزم الرجال أين عزم الرجال أين عزم, الرجال؟ أين عزم الرجال؟ <تصفيق> يا نائما في هوا عن دعوة الإيمان إن ضع دينك باط أو حقيقة الإنسان إن أنت لم تفتدينا بالنفس والاموال فين اسمعوا الرجال اين عذ الرجال سنن الضلال راك فين الرجال الكفر على محبًا شهدت الله هو عليده الرجال فأين عزم, فأين عزم الرجال هيا بنا يا رفيقي ننضي معا في الطريق نجلو ظلاما تراها على جبين الشروق إن لم يكن من دمانا وقوق هذا النظام فأين عزم الرجال فأين عزم عزم عزم <تصفيق> فأين عزم الرجال ثمان قضاء فأين الرجال ثمان قضاء فأين الرجال الكفر أعلن حربا شديدة الأهوات فأين عزم الرجال أين عزم الرجال أين عزم الرجال إن نمت عن نصر ديني فأين أين يقيني إن نمت عن ديني فأين أين يقيني أو أخلدت للدنايا نفسي وقم وطيوني فكيف ألقى إلهي aina azur